القصة وذكى وتيامم الشيء إلى قصة ضغن أما تيامم فهو فالقصة إلى الصعيد الصعيد كل ما على وجه الأرض تراب، أحجاب، وزاك سماء، وزاك ما زدعي في يجوز تيامم بكل ما على سطح الأرض مش لازم يكون تراب شنبرد بعض الناس بتشتري لازم يقولين تراب، حجارة، أي شيء مهمة هو على وجهه على وجه الأرض هذا يجوز تيامم بها بمسح الوجه واليداي هو القصد للصائم المس الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها استباحة الصلاة النهاية ضبعة. إن النهاية ضماعد كما سمعنا إن التام حكمه ذي الموضوع تمام ينوع عن على اليد أو على الأصل سبب مشروعياته بالكتاب والسنة والإجماع لما نقول إن الشيء تسبب بالكتاب والسنة والإجماع رازم قدرينه القرآن قدرينه السنة وتقول الإجماع لا ولا ما على من الكتاب قولوا تعالوا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من, من الغائب أو لابستكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ضيء إبان فمسكوا بمجوهكم وأيديكم إن الله جاء عفوا وغفور أما من السنة أحاديث كثيرة منها ما رأوا جاء برمعب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقيت خمسة لم يعقبن نبي من قبلي منها قال و جعلت لي الأرض مسجدا وضغورا أيما رجل من أمة أضركته الصلاة فليصلي بدءاً من رحمة النخل أيما رجل من أمة أضركته الصلاة فليصلي فعلى الأرض مسجدة. المسجد المسجد يقول مثلاً البيت بيروح عن سلوى يسوي فيه وظهورا أي من الظواهر البيت بل... بالتراب لم يدم أما الإجماع لقد ترَاه ابن قدامة رحمه الله في المغني وأما الإجماع فقال أما الإجماع فاجماع القمة على تواسع تأقوم يبدأ نقوله ماذا اليوم مشروعية التجمع والكتاب والسنة والاجماع جد من الكتاب جد من السنة ودليل الاجماع الاجتماعات في التقول قد أجمعت أمة مثلا على وجود على جواز التجمع اختصاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه. دي هذا خاص لأمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث جاءت أعطيت خمسة لم يعقرهن نبي مقرن ما التجمع خاص به سبب مشروعية التمر صحة الثاني أن عائشة رضي الله عنها استعارت عن اسماء قلادة، فهالت يعني لم تجد القلادة، وطبعاً لما قلنا في حادثة الإفك لسيدة عائشة ذهبت تلتمس القلادة، لكن في هذا هذه الحادثة تعلمت أن ما تحركت إلى بقى أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فرض النبي صلى الله عليه وسلم الرسول حابس الجيش كله لأجل أن يبحث عنه عن القلادة التي استعارتها. لم يكن معه الماء، فجاء أول الصديق وسيد عائشة لأنه صلب على رجلها فجعل يطعن في خاصرته السبب الذي أخرت ليه أخرت الجيش فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في أبعاث المحجمة الذي كان فرقب عليه خلوا بإبلاده تحتها فلما فقدوا الماء نزلت آية ليه؟ نزلت آية الديامن فصاحة وسيد ابن المضيل لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر بتامر تكرهه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين في خير وفي قال والله ما هذه باول بركاتكم يا آل البقره فليس كذلك ليس باخر بركات اهل البقره الصديق باكل بركه شوف هذه الحديثه يا ام تفريج للامه عدسه الاف ينزل فيها ايات الى يوم ليل. الى يوم القيامه رفضني من كيفية التام زي واحد يكمل أول النية ومحلها القلب تلفظ بها بدع تلفظ بها بدع زي ما خدنا في الغسل وزي ما خدنا في الرضوء وخدنا في التام وهو يبقى لا من النية تلفظ بالنية بدع بعدين راح الثاني التسمية أو كيفية تام بالنية والتسمية وضرب الكفين بالصعيد الطيب ثم نفهوهما ثم او ان ينفخ او او او ان ينفذهما لتخفيف التراب يعني دار كده بالارض كده خلاص يا اما ان ينفخ فيهما واما ليه أن ينفضهما لتخفيف ليه? يعني مش لازم القيام وانت نسيت تعمل نفسه التراب سبحان الله شوف هذا ايه البسطار الاسلام دي هل طبعا ايه يبقى بتخضر في الارض على التراب او اي شيء مما على وجه الارض اما ستاعي يضرب ضربة على الجنة احجار. لا يقرب منه احجار. يضرب عليها ضربة ثم ينفق فيهما هو ينفق يديل ثم يمسقوا بهما الوجه والكفين. الكفين لفين? الى الوصلة. باش طبعا بعض كذب الحقية ولا كيه? يضرب ضربتين خلاص دربة قولنا يمسح وجهه. وضربة ثانية. يجب يدو اليمين يقولي الشماء. يعني يجوز بتاعة الاصابع دي. يبدأ من اول كيس. وينزل تحت وبعدين بالبطن الهيد يطلع بها فوق. والصباح دي الاخير. وهذه ولي... كله طبعا. ما ورد. وضرب بي... بيديه الارض. ثم نفخ في الهما. ثم مسح بهما وجهه هو كفين. والكفين بالضبع على مين? على اليدين الى الروس غير. يهد على كده والسارق والسارقة تضطعه ايدي هما. ايدي هما اللي طاحة مين? ايدي السارق. السنة العمالية حددت. ما رويت التيامهم. قال فمسكوا بوجوهكم وأيديكم لو قلت الإيد إلى المرفق يبقى يلزم القطع من السارد وقم من هين؟ يقم من المرفق إن ربنا قالوا إيه؟ والسنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فما زال عاو السلام سراء إن شاء الله لا يبقى ضرب الكفين بصعيب سمين ثقوا فيهما أنا أطلوبنا نخفيف إليه؟ الترى موضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارد قال من قدامنا رحمه الله في المغني ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يبطع منه الس إلى هذا لما سلنا عن اليوم فأومأ إلى كفّيه ولم يجاوز لم يجاوز إليه الكفّيه قال تعالى والسارب والسارب والسارب والضفاء على ما إلنا تقطع إلى السارب أليس من همنا وأشار إلى الرسل وقد رونا طبعا من أعباسنا وهيدنا وهذا مراحبات طبعاً لترفاء بضربة واحدة لقول الله صلى الله عليه للوجه والكفّيه يبقى التيوم كم ضربة؟ ضرب <مضرب> واحدة من سنة بنية تسمية ضرب واحدة ينفق في في فيهما أو ينفق جدي ثم يمسك في ما وجهه وكفى بس وجد قبائل جدي هذا هو جدي التامو بعد الآخر نواقض التامو نواقض التامو أول حاجة ينقض التامو كل ما ينقض رضو لأنه يقوم مقامه قال الحسن نجيء والتمو ما لم يحدث يبقى اللي ينقض التامو هو اللي ينقض رضو هذا كل ما خرج من السبيلين بوا قال كل ما خرج من اليد من السبيلين فماز المريج اللي كل ما راجع <حسين> من السبيلين عيد هذا كل يوم كل ليلة يمر إداري زوايا العفن مجرم خلاص إداري لا نعمل أيه نعم مس مش مرأة يعني مر على قلوب لو لا، لو شوأدو الشعر. بس, بس المرحب إذا أنزل أو إذا أمزل ينقر. المرحب نفسه لا ينقره. هناك فكرة لنقولنا أشياء مما ينقر وضوء يظن أنها تنقر وضوء ولا وليس ينقر وضوء. نعم. بس نعم كل مغارجة من السبيلات. ولكن يدروا والنوم. هرأس؟ والنوم يمسي خرجه شعر. مسي خرجه شعر. يبقى ايضا نواقض التيمم هي نواقض الايه الوضوء وجوده مزبوط أذكر نواقض التيمم وليه ايه هي نفس نواقض الوضوء طب عايز افصل في الاختبار دول هي انا مقول وضوء اراجع صفحه المستوي ده بعد كده رقم الثاني وجود الماء ده اللي بيختلف فيه عن وضوء زيادة عند وجود الماء لقول صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد ماء عشر سنين وضوء المسلم وإن ماجد ماء جام عشر سنين إذا وجد الماء قال فليمسه بشرته فإن ذلك خير له نزل ذلك وفي وقت ظهور ظهور المسلم قال المهازم أن يكون كم أيضا وجود الماء سواء ما جلبه في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي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 على مشترات التراث قال تعالى ممن المرضى وعلى سفن وجاهكم من الغالب ولمسوا المساء في المتنج من مهم فتيماموا صعيدا طيبا كمسروا ميوركم ويدبكم إن الله كان عفوا وغفورا قال شيخ الإسلام وعلى الله قال تعالى فتيماموا صعيدا طيبا نكر في سياق البثبات فقال إلا الله يرونكم من تسبحوا بقرة بقرة دقيقة أي بقرة فتيماموا صعيدا طيب أي صعيد طيب لو حديدوا التراث هل هيا ربنا أحد المرة تلوطة على الطرق الصعيب كل ما على وجه الحمد؟ مش معك ورقية فقط؟ قلت نعوه في صفحة الثالثة وقبل تعقب الحمد للعقب وقبل التصيام الثلاثة أيام من الحج وسبعة من إذا وردعتم وقبل فمن المين التصيام الثلاثة أيام وهذه تسمى روحة منطقة وتفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجميع بيقود ذلك على أنه يتيمم او انه يتيمم اي تصعير طيب اتفق اتفق يعني موجود على وجه الارض وموجود فوق سطح الارض والطيب هو الطين الذي ينبع مراد من النص بالاجماع وفيما سواه نزاع سنذكر إن شاء الله في وقت لاخر ابن القيم الله بيزاد المعاد قال في هذه اليتيمم وكذلك كان يذهبون بالأرض التي يصلي عليها، ورابا قال أو سبخ أو رمن، وصح عنه أنه قال: هي كما أدركت أدركت رجلا من أمتي الصلاة، فعنده وره عنده سجدة وظهر، خلاص؟ لو سجدها هي قط وطروق. إذا كلها فما على وجه الأرض أن الرسول في أماكن جنبها إليها أن كلها صخور وأحجار. هل بنأخذ معه راب؟ المكان الذي تب تكون فيه. كل تشوف شيء فوق على وجه الارض بيدوس طالما انه باهر بيدوس الانسان ايه سيبنا يتمم لكن طبعا التراب اللي يعني واحد مش موجود التراب اللي في المخاد التراب اللي على الحوائط ده ما يعتبر هذا نعم ورع عليها ورع عليها ما وريدها شوية وريد يجيبوا مشوكرن حاجة الظرط خلاص كل هذا إيه كل هذا جاء زي بالنسبة خلاص وده ماكوش مشاقة طب لو مش مش مش هو مش قادر مش قادر خالص هناخد دلوقتي صلي على البيت يتمم ولا يتوضحت صلي مريض لأنه مريض مش قادر يستخدم ما ولا يست ولا ولا ونسن في مكان. ملك ده واجد ضيع ولا جد تراه ايه؟ بروس وصل يعني طيب ما المستبعد ده قلت يامن مستبعد من احدث حدثا أصغر او اكبر يعني يامن من, خلق من هو حدث اقل من بول او دي حمام خلاص امزه طب او حدث أكبر جامع مستبعده والله إيه؟ ان هو يامن شرط في سفر او حضر طبعا سفر يعني استنى احكي بالريجن دول ايه وسه المنزيل رضي الله أو حضر الأسباب الهاتية واحد إن لم يجد الماء لقوله تعال فنقل ماء فتهمهم صعيرا ضييبا الحديث في عمر المحصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا محتزلا لم يسلف القوم فقال يا فلان ما منعك أن تسلف القوم فقال يا رسول الله أصابتني جناب ولا ماء قال عليك بالصعير فإنه يفين حدث حدث أصغر وحدث أكبر أنه ما يفين السباح هو أن يفين تاني ويذكر في معنى عدم وجود الماء بعده الماء بعيد ربط وجوده في بئر عميق الماء الموجود في بئر عميق مش أفتر نعم صعوبة استخراج الماء لفقد الحبل أو الدالو أو وجود حيوان مفترس عنده عند الماء أو عدو آدمين خايف ما يأتيه في بلطجية وفلسل آنية الماء بحيث يتعرض الانتفاع به أو إذا احتاجه لشربه مع الماء ولكن هو بيها بيها ماء أو أو ما يلي تفرينه يشرب بس، تجيء يشرب بها، لو توضب بها ممكن ما هي مع أهلها يخرج ينتهي في أهل أو لعجيم أو لعجن، سبب بيعجن ولا بيضبف وطاع الماء إلا إلا لهذا أو بقق أو إزالة نجاس مع ماء بس ورد يزيل بها النجاسة، يزيل النجاسة بعد كده هو إيه؟ بعد كذا هو يكتمم. هذا هو الأمر الثاني. إذا خشية الضرر من استعمال الماء لمرض أو زوجي. أو شدة بودة، وكان عاجزا عن تسخين ماء بارد وما أدش حد يسخنه عاجز وسخماء، ولو توضى ماء بارد ممكن يحمل في هذه الحال ويجوع نتجمع، معنى موسوعة نتجمع. لقوله تعالى ولا تبتوا أن فصيل من الله كانت لكم رحيمة عن جاب قال خرجنا في سفر صار رجلا منا حجم فشج رأسه شج رأسه فتح رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه قال هل تجدون بي رخصة في التيمون فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات خلاص المهما مات اللي فيه جرح مجروح واغتسل طبعا مع الغصف والجرح هذا الذي فيه وشدة البرد مات خلاص طبعا هذا ليه فلما قدمنا عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك فقال قتلوه قتله الله هل أسأل الذين لم يعلم إنما شفاء العي سؤال يعني قتلوه وقتلوه الله الله دي مرحبا ما سألوه؟ أو سألو أن تنعرفوا هل يتأمم من خاف خوات الرفقة؟ أجازة فذلك أبو حازم رحمة ورحمة محملة قال طبعا ليه مزل بس يخر خشي خوات الرفقة إن كان سيهلك بفقد هذه الرفقة سيهلك بفقد هذه الرفقة؟ يعني في رفقة ومشيء وخلاص و شيء هي مش هيحيط واضح، فالظروف قليلة جداً وحروف صحر، يعني المعمود يبيس ولا حاجة وهاي سووها هموم في الصدر، فهي صوفاه، في هذي حال بس هو هاي هو الجمل، فبعد كذا ختم المريض، ويتمم ال على أو على سفر أو جاء من, من الراعي، المريض إذا وجد مشقة أو حرج في موضوع بالماء أو الغسل به أو خشية زيادة عيلة أو مرض قال شو قسم التمام في والذي عليه الجمهور أن لا يشتري من خوف الهلاك بل من كان الوضوء يزيد مرضه. مش لازم يعني لو توضح الجمهور لا لا ممكن لو, لو توضح المرض حيزيد عنده. ملو خلاص إذا هو يتم أو أخر هو إش حيزيد المرض المرض مع خفعي عندي زود معه لي زود معه ال المرض. ولذلك الصيام والتحار ومن التضرع بالماء في, في برد فهو في المريض عجز. بعثت يمو المسافر. كنتم مرضا أو على سفر. قال المنزل أجمع كل من أحفر من هذا العلم على أن المسافر إذا قشي على نفسه عطش. فمعه المخلوق ما يقطعه وردي من الماء. إنه يعطي ماءه بالشورب ويتأمل الماء. السفر معه مش مية. لأن هو ماء بس يشرب منه ولا أحس به. جاء من الجنوب. فكنتم مرضى أو على سفر. جاء أحد منكم. من الغائف أو لامسهم المساء شو بيخوكم من لامسهم دي؟ يعني الإسلام دائماً هاته الممتدجة وحبه لا ترسي شي لامسهم ديوته فلما تغشاها حملت حملاً فعبر العلاقة بالرجل تغشاها حملت حملاً كفيفاً عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال جاء رجل إلى أحمل المخطار فقال إلي أجنبت فليقص بالماء قال عمار بن ياسد في عمر المتطار أما تذكر أن كنا في سفر هنا وأنا وأما أنت كما تصلي وأما أنا كتماعكت أي تمرقت وصليت فيذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في رواة تمرقت وتما تمرق الدابة وصن المحدث حدث أكبر يغتسل فقال ما فيش ماء هو يشتهد فقال ما فيش ماء وهو يعمل ايه؟ ومرق التورا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيك هالة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونافق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه اشترى طهارة الصعيد المخيمة لا بد من طهارة الصعيد يعني لشيء ضد في الطراب بالرغم لازم تكون طاهرة ما تكونش نجس نعم زي وضو نفس نفسه لا بد من طهارة الصعيد المتأمل وإن ضرب بيديه غير باهي ل لم يجزيه لقوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والنجس ليس ليس طيب صحة اقتداء المضاد المتأمل هل المتأمل ده ينفع يكون إمامنا متأمل ومعناه نقول ضيما نعم جوزاء هذا سعمل بن عاص رضي الله عنه حديث سعمل بن عاص يا إخوة أنه كان لصافر وكان هو طبعا في في في ألف سلسلة سلاسل أو في غزوة فطبعا أصابته جناب فهو كان إمام موضي وصل لهم والأمين الذي عليه فماذا فعل فتأمت طبعا أمو صدقه فلما جيه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال للموسر صلى الله عليه وسلم فقال, الله عليه وسلم فقال, الله عليه وسلم فقال رسول الله الزكاة قول مولد ولا تقتل أقفصكم والنطاء كان لهم رحيم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا على هذا ليه؟ هذا ليس يبقى هل يجوز الإمامكم متأمين ومصنوا كلهم موضيين؟ أنا عمي, عمي, عمي, عمي جوز عدم إعادة لمن صلى بالتيامهم ولم يفت الوقت عدم ليه إعادة أبي سعيد الفضيل أردتها عنه قال خرج رجلانهم في سفر وحضرت الصلاة وليس معهم أماما فإنما صعيدا طيبا فصلى ثم وجد الماء في الوقت بعد ما صلى وجنوا الماء المي فإعاد أحدهم والصلاة فالوضوح كانوا أحدهم طوضوا صلى ذلك ولم يعيد الآخر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقال للنبي لم يعيد منصال كده وبعد ما مواجهة من خلاصنا صديق وفكر ما جت هو انتهى اللي فقال الذي لم يعد أصبت السنة يقول لنا هذا هو صحيح هذا اللي هو ما يفعله وقال للآخر وأجزالك صلاتك وقال الذي يتوطأ وعارب لك الأجر مرتين مرتين يعني واجتهد وإيه؟ وأخذ اجتهد وإيه؟ اجتهد وأخذ شراء الماء بالوضوء عدم الثامن هذا طبعا اختلف فيها هذه العلمات وطبعا من يطعب من جواز شراء المال وضوع من يومما لم يرى النصوص مع نعم بيع الماء والراجح للجواز يقولون تعال فمتين الماء فتهمون وهذا واجبه إن الفضرة على الثمن العيني كالفضرة على العين هذا كلام من هل هناك مسافة معينة بالبحث عن الماء؟ أنا لم في النص مسافة معينة المشكلة اللي هو طبعاً يقول هاي؟ يخشف وقت الوقت يخاف الوقت هاي؟ يخاف الوقت هاي؟ هو لسه وليسه ما يحصل عن الماء الصلاة بكون مبؤة من كان محبوسا أو مصنوبا بينه وبين الترابي أرى سبعيدة بينه وبين الترابي والمعخي المصلي كما هو أرى سيخوة بعثي الباب الحيد الحيد يقفى لغة السينا وقال حاضر وادي إذا سال حاضر وادي إذا سال والحيض شرعا دم طبيعة الجبلة يخرج من دم طبيعة لن دم الصحاة دم عين لن تقول دم طبيعة يخرج من قاع الرحم في مقارن واحد في أوقات المعلومة أوقات المعلومة اللي هي المدة اللي اللي بكون المرض في الحين سبعة أيام ست أيام كم سنين لما نقول للديان حالة صحة المرض نقول صحة المرض المرض من غير سبب ولادة عشان يأخد معنا دم النفاس من غيره عشان يأخد معنا دم النفاس الحيض عام في جميع بنات آدم قولي لي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم راشيخا قال له موسى ادعم فينا ادعم في النساء الدم التي لك بتصيب أربعة الرابعه الحيض والنفاس والاستحاضه ودم الفساد دم الفساد ايه ده زي ايه لما تكون مراه حامل ويخرج منها دم ده بيسموه دم قال هذا دم فساد مش دم صحه ان هي حامل ان دم الاستحاضه عن خالص وقته هو ايه معنى وقته ايه انت وقته مدته ايه الفرق من الاثنين ان وقت الحيض امتى الفتاة بترعيد هاللي سن المعين بعض ما اعلى تسعة سنوات تبني من تسعة سنوات ان هالل تحديد الامير اللي في النصر من التسعة ولا بتنتهي على 45 و 30 سنة نقول هذا انما هو ايه هذا انما هو طبعا متى راعد كمشن كلم شكل الاسلام ابن كميرو ابن مونزي قالوا لا صح لتحديد الحيض. وأن المرأة ما رأت الدم المعروف عند النساء فهو حيض صغيرة كانت أو كنفة نقصد أقول, أقول لكم وإلى الحيض متى تحيض مرأة؟ وما ما في الشرع حد تحدده متى رأت وعيد هذا الحيض؟ تسع سنين أقل من تسع سنين وصف خمسين سنة ستين سنة قال منه الحيض وتعمل منه حيض وهو هو حيض مدته بيأكل قديه من الحيض ده نسبة المرأة تلف العلماء في أقل وأكثر فمن قائد أقل الحيد يوم وليلة، أقده حتي يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. يوم. وقد روا ها... هذا عن روى هذا عن عطاء بن عن أحمد أن أقده يوم أكثره سبعة عشر يوم. ولم ونبيعت في تحديد مدة الحيض ما ينهب الاحتجاج به وتحديد زاد في عمر ما بعض في حد تحديد أمته، الأقل والأكثر بعض يقول لك الله يحد دعاء تخرى وأقل في مفيش نصوص لا يوجد نصوص ولا يحددها بعد ذلك النفاس النفاس هو سيلان الدم من رحم المرأة بس هذا سبب لسبب الولاد سيلان الدم من رحم المرأة بسبب الولاد أو الدم الذي يعقب الولاد يكون ساعات يأعقب و ساعة يكون أبله و هذا أبله أدوه أدوه. لا يوجد شيء يعقب الولاد مدته؟ لا، النفاس له مد أكثره أربعون يوماً أكسر مد النفاس بينهم. لحديث أمو سلم أمي سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة النساء النبي صلى الله عليه وسلم تقع في النفاس أربعين ليلاً لا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة بقضاء صلاة النفاس خلاص صلاة ليالي النفاس. وعنها كانت النساء وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع بعد يوماً أو أربعين وقال أبو عيسى بن رزين أجمع أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين من على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوم إلا أن ترى القهرة قبل ذلك إنها تقتسل وتسد في إضراءة بعد الأربعين وإن أكثر هذه العين الخالبة تدع الصلاة بعد الأربعين وأقول أكثر الفطاة به لكل سفاة الثوري والمباركة الشفعية وأحمد الإسحاق يعني مدة أكثرها ربعين يوم وبعد الربعين يوم أنا دم لا مستحاق يبقى أكثر مدة النفاس كان؟ أربعين يوم بعد الربع يوم دم لا يسمى دم هاي؟ طب أقله؟ لا وليس لأقله لي حد ليس لأقله حد ليس لأقله حد في أي وقت رأت الطهر اتسلت أصبح الطهر يعني مرأة ولدت ومطهرت بعد يوم رأت الطهر بعد شهر بعد خمس إلى عشر يوم أو عشر أيام ليس لأقله لي حد طبعا وبهذا قال التواليب الشافعي وقال مالك الرزعي أبو بي لما تغتسل وتسل قالت المغني ولنا أنه لم ينف الشرع تحديدا في يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا بعد أن يكون نساء كمبيبه تطرق بعد أن يسأل يجب أن تكون عادي يقول لي إلى حبعين الدوار حكم النفاسي إخوة حكم الحي في كل شيء قال المغني حلق ودم النفاسي يمنع ما لم يمنع منه دم الحيزين هذا لا خلاف فيه يبقى اللي يمنعه ده الحيد واللي يمنعه ده من فاس خلاص من واحد وحكم الاثنين واحد حكم الحيد يقول شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائسه لعيش هذا الله أنا فستي وياهو الحاء الحكم الاثنين هو اللي في ما قالت نعم أشوف من الحيد من فاس من خلال الغص من واجب واجت إجماع الغص واجب منين من الفاس فما يحرم على الحائض النفاس اللي هو عليها عليها أول حاجة الصلاة, عن الصلاة الحديث قطعة في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فإذا أقبلت الحائضة فاترك الصلاة لا ما يحرم على الحائض والنفاس الصلاة نصليش عليها تقضي الصلاة لا فدينا تقدر بين يوم النفاس يوم ليس عليها قضاء رصيفه. طيب بعد الأمر الثاني الطواف بقوله صلى الله عليه وسلم عائشة فعل من يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطوف به. بس في كل تعم كل حاجة عليه لا مع الطواف طواف. وفي صوب السلام وفيه دليل على أن الحاج صح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه. الأمر الثالث الصوم. حديث أبي سعيد الخدري خرج الأبي صلى الله عليه وسلم في أضحى او في فطر إلى المصنف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني مريتكن أكثر أهل النار فكنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا النعم وتحفرنا العشين ما رأيتم من نار قصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من إحدى كن وما مقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة مثل نصف شهادة في الرجل قلنا بلا قال فذلك من محصان عقلها هليست إذا حاضت لم تصن ولم تصن قلنا بلا قال فذلك من محصان دينها يبقى لوح رمع الحائد والمسائل السلام فارض البيت والصيام السلام لا الصيام السيام تقضية السلام ورمضان تقضية. تقضية. تقضية ليه تقضية الموضوع بعد كده الأمر الرابع الواقع قال تعالى وَاسْأَلُنَّكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ وَأَزْمْ فَاعْتَزِمُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ اعتزم النساء ما المحيط يحرم وقت المرأة وهي الحارب العبد ورثة دبابة ومع مكي صفر وسلم قال من أتا حائضا أو امرأة في ذبورها أو كان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وقال شرع الإسلام وقت الحارب لا يجوز يحرم على المحيط. وضع المرأة الحائط هذا حرام قطموا بالشرب أنه إيه؟ أنه حرام ما يحل بالردد من المرأة الحائط يلي يقولون منها هذا يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائط وفيه أحالي الأول قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاة ولو استمتع بأي شيء معادل يمكنك الفرج طبعاً الضبر هذا مهم في الحائط أو الظاهرة هذا الأمر يستمتع بكل شيء قال إلا, إلا النتاع الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أبو وحدائنا إذا كانت حائضا أن تعتذل سمية يضاجعها رسول الله يضاجعها زوجها فقالت مرة مباشرها الثالث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها فوق ثم صنع ما أراد وجاء المغني ويستمتع من الحائض بما هو من الفرق وكان الحائض بما هو من الفرق من جامع الحائض على من جمع الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار الحديث عبد الله من أعباس ودعوه عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي مرأة وهي حائض قالت تصدق بدينار أو نصف نصف دينار. الدينار قال هو أربعة جرام ونصف من الذهب. أنت تجيبين خرابي؟ لا. البعض جرام يجيب نصف. دينار أو نصف دينار على حسب حاله وفقه ولا غيره. ويسير يبى يبى دينار وأربعة جرام ولا أربعة جرام نص. أربعة في في دمتر. في الذهب. كميرا وعشر مع الزن ببضي اللي هو أو نسفوهم أو نسفوهم؟ معا؟ أشان يحرم سبحان الله نجد أن يستهدن الحائد زوجها إذا بعد ما رحمه الله تظهرنا يعني اغتسلنا شوف كده المولى قال ولا تقربوننا حتى يظهر يظهر يعني خلاص القطع ده من حد هل يأتيها زوجها بعد الظهر؟ فلا تقربون حتى إذا تظهرنا تظهرنا يعني اغتسلنا فأتوون من حيث أمرتم رأسيبوا يمته يأتيها زوجها بعد الاغتسال يجامعها ما تغتسل قال تعالى في المغني فإذا غض دمها فلا طُطَحَ حتى تُرْكَسِينَ. نسيت و. بعد ذلك استحضر تعريفه بأن يستمر بمرات خروج الدم في أيام حل هذه بعد بعد عدة أيام حل هذه بعد ما تنتهي مرة بتطحير خمس أيام عشر أيام بعد ما تنتهي مدة الطحير الدم مستمر معه. الدم اللي يسموه دم ايه؟ دم اسطحاط أحوال المسطحاط عدة أحوال الأولى أن تكون مدة الحيب معروفة لها قبل الاسطحاط المرأة عارفة أن هي طبعا بضحيد مدة معينة خمسة أيام عشر أيام فالولا قد مهل هي خمسة أيام بيطرحها بضحيد واليوم السادس يبقى دم ايه؟ بقى دم اسطحاط فالما لها مدة لا مدة معروفة مدة محددة. يبقى المدة اللي تم في الحين. لها مدة معروفة. تعرف إن حيضها يعني المرأة اللي تقول إن حيضها مثلاً خمسة أيام عشر أيام بخمسطعش. على حسب بالمدة اللي حدث فيها. ما زال على ذلك في هذه الدقائق ماين. ما زال هذه المدة المعروفة المدة اللي الحيض وبقى استمر. الأمر الثاني أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام المعروفة. تبير بها الدم ولم يكون لها أيام معروفة هي ملهاش مرة بتحيط خمسة أيام ومرة سبعة ومرة عشرة ليس لها أيام محددة أو لأنها نسيت عادتها نسيت إيه بتحيط كمش مش عالفة يا منهي بضعية خمسة ولا عشرة ولا هي ولا الأقل أو بلغت مستحار يعني فتاة جاءها الحي أول مرة وأعقبها وإيه؟ الصحات يعني أول مرة بتحيط ومع ذلك يستمر ومع ذلك مضى طويل فهذه الحكم هي أكوة هذه قلب ولا تستطيع تميزين دم الحي من دم النفاش وهذه الحالة يكون حيضوها ستة أيام أو سبعة أيام على غالب عائلة النساء على غالب عائلة النساء اللي هم مين النساء أمها اختها أقاربها الغالب همه يحضر خمسة أيام يحضر سبعة أيام أرصب أي تأخذ عائلة هذا, هذا أيام سبعة والباقي الاستحابة. ستة والباقي الاستحابة. رأسيكم؟ الحالة التالثة التي كلها عادي ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره. في هذه الحالة تعمل بالتمييز. بتعرف تميز. انه دم حيض ودم ايه? قد رحولها في اثنى الدرس. دم ايه الفرق بالدم لين? من دم الحيض ولم الاستحابة. يبقى هي مميزة وعِرف الفرق من اللي بخلاص بقى اللي بتميزه بخلاص قال مميز وعِرف إن هاد دا هو دام استحاظة وهذا دام استحاظة قال بقى أنا هو دام هو دام وين دام واحد يبقى المرأة في ال... في ال... في الاستحاظة لدامت حالة ثلاثة أحوال حالة ولا ثلاثة هم مدة معينة من يبقى تفضل مدة عيض والباقي استحاظ ليس لها مدة معينة أو ليس ال العادة أو بلغت الاستحاظة الأولى على أقرب زمل في مسيرة النساء خلاص وضع العادة النساء اللي الأمر الثالث يستطيع أن تمايز أثره بين دم الحارق ودم اللي ودم أي فأس أحتمل استحارة مستحارة صحارة غير حائط هدفنا إن دم الحائض نجس نعم دم الحارق هاي خروج الحارق وخروج من أي لغوص دم الاستحارة نقول دم المصعد لا أحتمل أول حاجة جواز وضعها حال جيرانها من الاستحاظ. بدأ يطرم دب الاستحاظ الزوجة زوجها. ويجانوا عند ال... عند جماهير العلماء لأن الطاهرة أن لاك الطاهرة في الصلاة والصوم وغيرها وغيرهما فكذا في, ال... في الجماع لأنهم لا يحرم إلا عند إلا عند يحرم إلا عند اليد. ولا يأتي دليل بتحريم جماعها قال المعباس عند الاستحاظ يأتيها زوجها إلى صلاة الصلاة. وإذا صلت الصلاة إذا صلت الصلاة أعظم الصلاة أعظم إيه ربنا عبادنا سالم وصول مستحات تومر كل صلاة الأمر الثاني أنها تومر بإحتياط في ظاهرة الحدث خلاص النجس فتغسل فرجها قبل المذوق وقبل الدم وتحشو فرجها بقطلة أو خلقة دفع للنجاسة وتقليل لها فإن من دفع الدم بذلك شدّ مع ذلك على فرجها وترجمة وز دم فارت راس أستاذ فارت أستاذ فارت يعني تضع قططنة أو شيء بحيث أنه يمنع عليه يمنع بوجود الدم كما ومعرفوا الطب من الوقت الثالث منها أنه ليس لها الوجود قبل تكون ورقة الصلاة عند عيدة جمهور لمن تضع شيء قبل ورقة قطط بالصلاة لمن تضعون الدم لمن تضع بعض ليه؟ بعض بوجود الرابع أنه لا يجب عليها الغسل بشيء من الصلاة بعن الغسل شوي جم عليه كيف في الغسالة مستحبة بالأمس وغسل مستحب مستحب لها إنها تغتسل صيد الظهر والعصر العصر بقى بقى تتأخر الظهر آخر وقت وتغتسل صيد الظهر من العصر إيه بعد تخلص صيد العصر خلاص قريب من الظهر أو داخل العصر صيد العصر بعد مشأخر المغرب الآخر وقت العشاء تغتسل في تحت ظلك المغرب في آخر وقتها وبعد كتدرك الليل صيد العشاء وتغتسل من الفجر مرة ينزل على استحباء وليس على وجود الخامس أنه يجب عليها رضول كل صالح قولنا صلى الله عليه وسلم من تأمي قبيش وهي أحدث عن استفاوضائي لكل صلاة فوضى كل صلاة ماليسة حكم زفر ماليون ثلاثة موقع السادس أن لا حكم الطاهرة تصلي وتصوم وتحتكف تفعل كل العبادات كل العبادات تفعل الحال ومفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة تقضي الحال ومفساء الصوم ولا تقضي الصلاة الحديث أبي سعيد القليل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصني دمنا نبقصان إليه؟ نبقصان الدين وقالت إلي الأبطاء في إشعارهم بأن منع الحائد من الصوم والصلاة ثابتا بحكم الشرع قدم ذلك إليه المجلس وعن معادة أن مرأة قالت عائشة أتجزي إحداني وصلاة إذا ضهرت فقالت أحرورية أنت يعني من طوالب بعد الزجاجة لمعين في والدين ما بابل حق تقضي الصوت السلام تقضي الصلاة. بس انا كده. السؤال ده عند عيشة يا صحابة ما اقولوش كده. ليه تقضي لو ما تقضيش ليه صلي لو ما ده؟ لأ ده انا متعبد لله. ربنا امر من كده بيفعل بهذا. هتركه. ليه زكاة الحق نطلح احدوك. وزكاة المال نطلح حمال. هي السبب. بس وربنا انت طلح احدوك. مستوى دا حدوك. فاحنا عمنا نمتسك. ما لك انت في الشرق. طب ليه تبوس الحج بس فأقول لها أحاولية أنت الوارد المبيض الموضوع بعقور قالت كنا نحيط على العهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحيط مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمونا به أو قالت فلا نفعله في لفظ المسلم فنقمر بطراء الصومي ونقمر بطراء الصومي العلا فنسابه نقمر <تصفيق> السبب <الصلوء متدرس> أمر بس الثاني أمر الله تبارك وتعالى أمر رسول الله صلى إذا ظهرت الحائط بعد العصر أو بعد العشاء انا اخو اذا طهرت بعد العصر اصلي الظهر العص واذا طهرت بعد العشاء اصلي المغرب والعشاء خلاص طهرت بعد الظهر الى العصر اصلي طهرت بعد بعد الشتاء ظهور طهرت بعد العصر اصلي بعد المغرب بعد المغرب والعشاء خلاص بعد العشاء اذا طهرت بعد العشة قصدها إيه؟ المغرب هو خلاص يعني مش مش مش الوقت اللي أقول هنيا طبعًا إن هي إن هي طهرت بعد العصر العصب الظور خلاص ما خرج وقتها لأ. يمدل على كده إيه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهرة والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن أم فاطمة قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهرة والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلة المغرب والعشاء قال في النين الأوظار وهم سعيد المنصور في سننه والأثرة وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القوم إلا الحسن واحده ويقولون التعامل التابعين مع الحسن وصله وخالفه وخالفه, وخالفه عليم رسمه طيب الحامل إذا رأت الدم فبال أنها إيه فبال أنها لا تحيط إذا رأت الحامد دمه هو دم فساد يقول صلى الله عليه وسلم في سبايا أو لا طوطة وحامل محض فضع ولا حائل ينسى لتحبث حتى تستبر الحيرة بعد المساء المطوع تفعله الحاق حكم المساء حكم الحاق في, في, في جميع ما يحرم عليها واسقب عنها قال المغدي حكم المساء حكم الحاق في جميع ما يحرم أو حرم عليها واسقب عنها لا نعلم في هذا خلافا وتذلك تحريم وضعها تحريم مباشرتها والاستمتاع بها من لي دون الفرج منهم. إذا لم ترى المرأة في أيامها الأخيرة من الحيض وقبل وضعيها أثر للدم لم تلاحظ القصة البيضاء في حائل ما دامت في عانتها. فيها خبرة أمر إن بنقول ساعات سعدت ترى السفرة والكضة. السفرة الكضة هذه الكضة عبارة عن دم زوج. قلب ب ب ب بدم فبيكونونه غاني شوية أو أصفر قالوا إذا كانت ماء حائط فالصفرة الكدرة هذه تابعة لله تابع الحد بنفس المراحل لم تضل لب إذا كانت يضوح وراء الصفرة الكدرة لا تعتدي به ولا فينا حاجة خلاص بالنسبة لله من, من حاجة إن كانت قبل الحائط قالوا هذه محد يعرف إن الله المعادة مثلا في المعادة مقاية فأيجي قبلها مثلا من خمس خلف سيوم أو في قبلها بسنة فرأت صفرة أو قدرة هذه المتقومة من منين؟ هذه التطبق للحياة رأس أكوى حتى تكون هنا بعد ذلك إذا شعرت المرأة بألم العادة ولم ترى دمم قبل غروب الشمس فإنها تتم صومة وتأضي صلاتها هذه الطالب تتحكم على حيض رؤيتها للدم وكذلك إن لم تجزم أن دمها دم حيض فلوحكم عليها بلايه؟ من حتى تجزم يعني هي المرأة شعرت بألم متعة أبن المغرب لكن إن لم ترى الدم نون العبرة بإيه؟ بؤية الدم أو الصفرة والخدرة قبل ليه؟ قبل ليه؟ إذا كنا قابل إليه قابل إليه إذا ابترى بموعظ قدوم الدورة فيما تنتظر للون الدم لأن دم حيض أسود يعرف فتفارت من أتها زوجة وهي من أسالك فتفارت من أتها وهي حق. ان هو ايه دي أو ونص دي او نص من, من. الحمراء والصفراء بعد أيام الحيض تعدوا بعدوا ساعات سفاد دم الحيض ودم الاستحاضه اول حاجه اللون دم الحيض اصفر اسود وأسود محترق. محترق محترق. الاسود المحتدم يعني مختلط ودم الاستحاضه احمر بدايه اول حاجه تفرق اللون دم الاستحاضه الاسود المحتدم ودم الحيض دم الحيض أسود ودم الإستحاذة رائحة الأمر السن الرقة دم الحيض فخين غليظ ودم الإستحاذة رقيق الأمر الثالث الرائحة دم الحيض منتب كريم والإستحاذة غير منتب لأنه دم عرق عادي دم الحيض له رائع كريم التجمد دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم من فجر. فسألة فلا عجل التجمد فالإصطحار يتجمد لأنه دمه إيه؟ لأنه دم إيه؟ ودي طبعاً من التطرق في المرأة من إيه؟ بين دم التحديد ودم الإصطحار تعني لو لاكم من يسمونها الطولة فأكتبون عسان إذا نفضل الله إذا وردتوا يعني إذا هينما الحديث عن كتاب الطهار كما علمتم إن شاء الله اختبار حدون يوم الخميس بعد الصلاة العصر الخميس الثالث اختبار في كتاب الطهار مع الاختبار الغدر، اختبار اختيار. العزيزات والمعنات هو طبعا يعني يعني موضوع الاختبار ده بيخلي الناس زاد. تقرأ وعند أنت فخذته تقوله تحاول أنت داخل الأسبوع ده في المزارع. اختبار كتاب التوعية القسم الأخير أو القسم أو الجزء الثالث من القسم السابع وأعمال الورود إن شاء الله الأحد بقية الدروس هكون الاثنين والثلاثة أربعة قادم. هنأخذ القسم الثامن. إنها أقسام بداية التوحيد وهي باب مجحة الشيعة من الأسماء والصلاة سبحانه الله ومحمد الله ومشهر الله إلا إيمان أستغرقوا وإليكم السلام عليكم